وقالوا يا أَيُّهَا الذي نزل عليه الذكر إِنَّكَ لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه, فأسقينا كموه وما أنتم له بخازني وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ ربك هو يحشرهم إِنَّهُ حكيم عليم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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء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 لعمرك إِنَّهُمْ لفي سكرتهم يعمهون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وَأَمْطَرْنَا عليهم حِجَارَةً من سجين